118. وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي 119. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين 110. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا 119. ومن آل يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب وَلَا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين 110. آمَنُوا الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. 11. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون 12.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 فَلََّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعلَ السِّقَاايةَ فِي رَرحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤٍّثَُّ أَذَّنَ مُؤذّنٌ أَيَتُهَا العيرُ إَّكُم لَسَارقُون قالوا وَأَقُبَلُوا عَلَيْهِمَّا ذاَا تَفْقِدُون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسدا في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين 12. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين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 قالُوا إِ يسْرِقُ فَقدَد صََقَ أَخُلَّهُ مِنْ قَبلْلُ فَأَسَرَّّهَا يوسُفُ فيِي نَفْسِهِ وَلَ يِ يُبدِهَا لَهُم قَالَ أَنتُمْ شَرّم م كَانَو وَلَّهُ أَلَمُ بِمَا تَصِفُون قالوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَا عَذَلَ اللَّهِ أَن نَخُنَّ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَ عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خلصوا نجيا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 تَتَكُونُ حَرْضًا أَوْ تَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 فَلََّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالَاوا يَا أَُّهَا الععَزيِيزُ مَ السَّنَا وَأَهْلَ نَّرُّ وَجِئْن بِ بِضَارَةٍ مُزْجاتٍِ فَأَفِلَنَكَيلَ وَتَصَدَّق لَْن إِ اللهَّه يَجْزِ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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 111. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين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 129. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم د دخلو الف اوہی ابھی وکال دکھلو مشر ایش اللہ امین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 12. توفني مسلما وألحقني بالصالحين 13. ذلك من أنباء الغيب وَمَا إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون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 كُلُّ يُجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يَفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا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 ناتم من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون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 118. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 119. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت منها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 لَ مُّبَاتُم مِم بَيْنِ يَدَيْهِ وَمنِنْ خَلفِهِ يَحفَظونَهُ مِنْ أَمرِ الل إِن اللهَّه لَا يُغَيير مَا بِقَوْمِ حتىََّ يُغَيير مَا بِأَن فُوسِهِم وَإذاَا أَرادَ اللهَّهُ بِقَومِ 119. وَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ 110. هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال 111. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته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 لاستیب ن لوش ان کا باسما بفاہ بالغ اما دع ال کا فری في گلا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دونه لا نفعا ولا ضرا قل هل يستوي ال والبصير یستیرو هل تستوي الظلمات والنور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 انزلا من السماء ماء فانفصلت اوديته بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربا ومن ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثل 12. كذلك يضرب الله الحق والباطل الزَّبَدُ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 14. كذلك يضرب الله 17. للذين استجابوا لربهم الحسنى 18. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه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 الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ حِسَابَ الْحِسَابِ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 ج تو ادنی یدونہ وم سلح میب اہم اضواجی ہیات مل مِنْ كُلِّ تود لونا کلب بِمَا سبر تو نپد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 129. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 111. وفرحوا بالحياة الدنيا 112. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع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 118. قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 119. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب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 تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ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 بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً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 وَإِنَّمَا نُرِي نكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا من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 الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ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 وا أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن میربی عَظِيمٌ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 يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تور دون ات سونا امکان ابو دبا ان شل پوبین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 ذالک لمن خاف مقام و خاف وعید واستفتح و خاب کل جبار عنید من ورائه جهنم و يشقى صدید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 114. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد 115. تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ومال اللہ بیازی وبرزون جمی عم ف قبف ان تقبرو ان کل کم تب عمل ان تم اللَّهِ نبہ مشی قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 110. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم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 إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ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 والِعبادِي ال الذيينَ آمَنُوا يُقم الصَّلاةَ وَيم فِ قُومَّا رَزَقناهُم صِرََّو وَعَانةَ مِن قَبْل أَأت يَوم الل بَيعُم فِيهِ وَلاَا خلِلَ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 119. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار مِنْ وآتاكم من كل ما سألتموه 111. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها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 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ